إن شاء الله تعالى لا يضيع عليكم وسوف ألقي عليكم فيما بعد خطة الدراسة العلمية بعد رمضان وكيف تكون والعلم من مفاقهاتها إن شاء الله تعالى أن درس الجمعة في الاحتمال الأغلب سوف ينتظم في أيام الجمعة كلها بإذن الله تعالى عقيبة رمضان وسوف يعود إلى أيام الجمعة جميعها إن شاء الله تعالى لا يتوقف جمعة كما هو المعتاد وإن شاء الله تعالى درس التفسير سوف يزيد حصة ثانية ولكن في مكان آخر وهنا إن شاء الله تعالى لعلنا سنجعل درس السبت الليلي في مسجد الدعوة للمنهج فسوف يكون درسا في ماذا في المناهج هنا في مسجد الدعوة ننتقل بعد مسألة الولاية إلى مسألة أخرى في المنهج من مسائل آل السنة زي مثلا توحيد الأسماء والإيه والصفات وما تعلق به من مسائل واضح أو أننا ندرس مسائل مسائل كمسألة خلق القرآن أو ندرس مسألة ثانية وشبه القائلين بخلق القرآن مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى سوف نجعل مسألة عصمة الأنبياء يعني سوف نجعل مسائل مسائل ننتهي من مسألة له الإمام الذي نحن بصددها الآن لأنه بخيت فيها أبواب وفصول أخرى كثيرة منها مثلا باب في حق الإمام على الرعية منها باب في حق الرعية على الإمام منها باب في أصناف الحكام طبعا مسألة الشهيرة مسألة الحكم وما تعلق بها من فقه منها مسائل الخروج على ماذا على الإمام وما لا يجوز والشبه المسكورة في ذلك فننتى مساله الإمام ثم مسألة وهذا أيضا لعله مما يكون من خطة الدراسة بعد رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى وفر. أما درس عمده الأحكام فسوف يرجع إلى مسجد عماد الإسلام يومي الأربعاء وال والخميس بإذن الله تبارك وتعالى درس عمده الأحكام ودرس الثلاثاء لزال الأمر فيه يعني من النظر فلعل إن شاء الله تبارك وتعالى الدرس يكون كما هو في شبرة في شرح العقيدة الوسطية بإذن الله تعالى والجمع كما هو المعتاد في مسجدنا العامر هذا لكن حصة المنهة هذه لن تضيع وستبقى هذه الحصة إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله لانها حصة مهمة جدا لطلبه العلم بإذن الله تبارك وتعالى خاصة ونحن ندرس فيها المسائل المشكلة في قضية المنهج وبدأنا بمسألة الإمامة لأنها المسألة ال التي تعتبر مسألة الزمان بل ومسألة المكان أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى طيب انتأينا من مبحث ماذا الروايات والتأليف بينها والجمع بينها مبحث الثالث مفردات الحديث العربي هو من سكن البادية وصار هذا المسمى علما وتقدر الإشارة إلى المفارقة بين الأعربي والعربي وإنما خص الأعرابي بهذا المسمى كما يقال لمن سكن الحبشة حبشي ويقال لمن سكن مصر قبطي أو قد يرجع هذا لما تميز به الأعرابي أو لما اختلف به الأعرابي عن غيره من الصفات، فشأن الأعراب القوة والشدة والغلظة والجفوة والجفافة. كما قال صلى الله عليه وسلم من بدا جفا من بدا جفا يعني فعلا حتى انك لا تجد هذه الشده في النظرات تجد هذه الشده حتى في السمات الشخصيه حواجبه خالبا تكون سقيلة وتسقط على عينيه ولقد جالست بعضا من هؤلاء فعلا وحتى ألفاظهم شديدة ولغتهم قوية وشديدة جدا في ألفاظهم ويعني فعلا عندهم شيء من القفوة يعني أذكر أن واحدا منهم كان يكلم رجلا كبيرا في السن يقارب التسعين وهو في سن أحفادي فجاء فدخل عليه قال الجهرة كيف حالك هذا رجل عنده تسعين فشانهم فعلا عندهم شدة وغلزة وقوة يعني حتى ان الضاد عندهم تكاد تخرج ماذا ضاد تكاد تخرج ماذا ضاد ولعلك تسمع رجل منه يقول هذه أزمة ضمير وضاء واضحة جدا في لغتهم فكان طبع الأعراب في نوع من الشدة لعلهم خصوا بهذا المسمى من دون غيرهم من الناس لماذا؟ لأجل ما فارقوا به الناس من الناس من الصفات وهذا سر أن الله تعالى لا يرسل انبياءه من أهل البادية ابدا فأنبياء رب العالمين يكونون من أهل من أهل القرى ومن هنا كان لبعضهم عن المدنية والحضارة ما كان نمر يعني في أخلاقهم من الشدة والغلظه ما كان فيهم من قلة العلم والمعرفة ومنهم من له تاريخ يعني يكاد يوصف بأنه أسوأ وسيء سيء وأسود ومغير هؤلاء على الحجيج من أجل دراهم معدودة كان ذلك معروفا ومشهورا وما كانت طرق الحجيج هذه امنه ولا طالما كان الاعراب يخرجون على الحجيج فيسرقون متاع الناس ويسرقون ما معهم من مال ولهم قصص ماساويه لعل من قصص هؤلاء الماساويه انهم في بعض السنوات اخذوا من من العلماء الإمام مسلم <تصفيق> الإمام مسلم ومام معه في قافلة الحج حتى أن كبيرهم يعني كما قيل ابتلي بالمرض وتشاؤم بوجود الإمام مسلم معه كانت قصة طريفة يعني و... ومشهورة جدا يعني الإمام مسلم قوله رضي الله عنه في طائفه المسجد اي في ناحيه منهم منزويه ولا يقال طائفه الا ان تكون ناحيه قوله رضي الله عنه فزجره الناس ايناهه الناس ولكن قوله زجره فيه شده النهي واخذ بالشده وفي بعض روايات قالوا له مهما وكف كف فكان زكرهم اياه باللسان وهذا تفسير ما ورد في الرواية الثانية فتناوله الناس وقد يفهم منه تناوله الناس يعني بأيديهم لأن أصل التناول يكون بماذا باليد ولكن رجح الحافظ بن حجر رحمه الله أن انكارهم عليه كان باللسان لا باليد كما جاء صريحا في الروايات الأخرى مهما أكفف أكفف قلت وهذا واضح لأن الأصل في إنكار المنكر أن يكون بماذا؟ باللسان لقعدة مهمة جدا هل الأصل إنكار باليد ولا باللسان؟ الأصل في انكار المنكر باللسان إنكار اليد نعم يشرع وهي المرتبة الأعلى ولكن يشرع على شروط وضوابط منها أن يكون المنكر باليد من زوي ماذا السلطان والقوه كما ينكر الإيه الأب على ولده فلو أن ينكر بماذا بيده كما ينكر الأخ الكبير على ولده كما ينكر السلطان على عموم الناس نعم هذا سيأتي أنا الان ما بنناقش المسألة لكن سياتي نقاش المسألة عند ذكر فوائد الحديث العام وهي حوالي خمسين فائدة فدرس اليوم يظهر إن هو صهر يعني واضح يبقى إذن هذا الوجه الثاني في تأويل قولي فتناوله ليه الناس قلت سالسا وقوله فتناوله الناس لا يمنع أن يكون التناول يعني بألسنتهم وإن كان التناول في اللغة يكون باليد ولكنه أيضا يكنى به يعني عن اللسان لما فيه من شده قلت رابعا ولأن ان الصحابه لو تناولوه بايديهم لالا لما حصل ماذا لانقطع لانقطع البول ولا يامن ان يعاركهم الاعرابي في ذلك ويظهر من سرعة ومبادرة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يدركوه خاصة أنهم في طائفة المزج. يبقى هذه مسألة مهمة جدا أن الإنكار الذي وقع من الصحابة وقع بماذا؟ باللسان وليس باليد لأن الرواية فتنى ولو الناس جاء تفسيرها في الروايات الأخرى بقولهم له مهما مه. بقولهم له مهما مه. يبقى يظهر من هذا أن انكار الصحابة رضي الله عنهم عليه كان كان باللسان ثانيا لان اصل إنكار باللسان ثالثا لانه لو انكروا بيده لنقطع ماذا بول الرجل ولا يأمن أن تكون بينه وبينهم ماذا خاصة ان الصحابة أن الأعراب أهل شدة خامسا أنه كان في طائفة له فيظهر أنهم ما أدركوه ولما حاولوا أن يدركوه قال لهم ماذا لا تزرموا فاوقفهم النبي قلت قوله قوله رضي الله عنه لا تزرموا يعني لا تقطعوا عليه بوله وفيه معنى حسن اي لا تقطعوا عليه بوله ولو الى اخر قطره لان اصل كلمة في اللغه يقول لك زرمت الابل يعني نزل بولها ايه قطره قطره يبقى كانهم ملههم تركوه على إيه؟ على راحته خالص يفعل ما إيه ما ينتهي إليه لأن أصل الكلمة في اللغة قلت لأن أصل الكلمة في اللغة وهو الزرم في اللغة هو بول الابل قطرا قوله رضي الله عنه قال وهريق وهريق واصله في اللغه اريق والاراقه هو الصب والهاء ها هنا زائده وانما هذا من باب زياده المعنى المبنى لزياده الايه المعنى بمعنى صب عليه على بوله ماء ايه كثيرا يقوي هذا ما ياتي بعده قوله صلى الله عليه وسلم سجلا من ماء والسجل او السجل من ماء سجل بالفتح عذرا وهي الدلو الواسعه الملآن بالماء والذنوب هي الدلو العظيمه تكون قريبا من الملء قريبا من الملء يعني مش مليانه او سجلا يعني مليانه عن اخر ذنوبا يعني اقل شوي قلت ولا تسمى الدلو ذنوبا إلا إذا كانت الا اذا كان فيها الماء هذه مفردات هذا الحديث يا طلبه العلم وننتقل الى مسائله الفقهيه المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم سجلا أو ذنوبا من ماء فيه تعيين الماء في فيه تعيين الماء في إزالة النجاسه وهذا مذهب الجمهور فلا يجزئ غير الماء في إزالتها وذلك للادله الاتيه قوله صلى الله قوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا قوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا يا عمر فقوله ماء طهرا وقوله طهرا صفه للماء احمكم الله والایه فيها تخصيص الماء يعني بهذه الصفة كونه طهورا وأنها في أصل خلقته وفي الآية الأخرى قال ليطهركم به فأبان سبب إنزاله وهو التطهير بما يفهم أن غير الماء لا يقوم مقامه الدليل الثاني قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فلم يعدل فلم يعدل الى التيمم الا بفقد الماء وضياعه او امتناعه الدليل الثالث انه لم يأتي نص ولا فعل انه لم يأتي لا نص ولا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم او لغير من الصحابة يعني في استعمال غير الماء قلت في الطهارة والاصل في احكام الطهارة ماذا التوقف فعلا احنا ما نلاقيش دليل انه هو ايه طهر شيئا نجسا بغير الايه بغير الماء اتوليو كان في عندهم ماء عاد غير الماء لا يعدم ان تكون عندهم ماء عاد غير الايه غير الماء لكنهم لم يستعملوه وعليه فمن سقط على سوبي بول طفل فجاء بخل فغسل هل يطهر البول ولا ما يطهر على قول الجمهور ما يطهر لان الخل ليس, ليس ماء او قطه هرى بمياه غازيه برضو لا يطلب غير من الماء عادي ليل النص على الماء قلت خامسا وهو الاحتياط قال لي خامسا ياااه خامسا عشان هذه ماء رابعا ولا خامسا ها طيب قلت الاحتياط وقاعدة الاحتياط تنصر هذا المذهب جدا وما يتعين من التوقف وما يتعين من التوقف وعليه فلا يشرع غير الماء لتطهير النجاسات نعم لسه هنجعل مزبستان لم تتعجل لما يسمش ماء هذا لا يسمى ماء انت نفسك اسميته صابون بس من الغالب بماء لكن لو خالطه شيء يعني لو جبنا مية وخالط هذه المية شيء آخر زي كافور زي سدر لا بأس بالتطهير بها لكن نحن نتكلم الآن عن ما ليس ماء بمعنى أن يغلب غيره عليه ما المياه الغازيه اصلها ايه؟ صناعيه الخل اصله اصله ماء لسه المذهب الثاني سيع قلت المذهب الثاني هو مذهب بحنيفه النعمان وصاحبي او صاحبي ابي يوسف وروايه عن احمد روايه عن احمد واختيار شيخ الاسلام بالثين هذه المشكلة المشكله فعلا مشكلة لأن تيمية إذا دخل في مسألة ماذا دخل بثقه فأصبح الخلاف ماذا قوي لكن لسنا تيميين على كل حال فقال قوله صلى الله عليه وسلم يغسله سبعا والغسل لغة يكون بالماء وبغير الماء وعليه فيشرع كل مائع في تطهير النجاسه ثانيا اذنه صلى الله عليه وسلم بغير الماء كاذنه كاذنه لمن طال ثوبها فقال يطهره ما بعده يعني التراب ثالثا ما صح عن السيده عائشه انها سئلت عن تطهير الدم فذكرت بله بالريق ثم قرصه بالماء قرصه بالريق والليل يعني تبصق عليه بريقها ثم تقرصه رابعا وهو القياس على الماء بجامع التي الطهاره وكونه مائعا مزيلا خامسا وأن العباره في النجاسات زوال ماذا زوال عينها فمتى زالت طهر هذه خمسة دلة في مقابل خمس فأسمع منكم لاستريح من الكلام خليلا لأني على شيء من الجهد هذا اليوم قول يا محمد طب انتظر البس عشان نقري نقاشية تكون جيدة نقاشية في عشر دقائق والتوقيت معي الآن طيب من هو معنى المذهب الأول بأن الماء الاقتصار على الماء في تطهير النجسات ولا يجد غيره آية تيميون لماذا الماء يا فيصل فيصل فيصل أنت الفيصل لكن هو فيصل تدري ما الفيصل السيد أول يا فيصل تخصيص الماء في النصوص الشرعية وإن نعدى منصا شرعيا بذكر غيره والأصل في أحكام النجاسات ماذا؟ توقف والدليل غيره <تصفيق> نعم وما جاء من نصوص من استعمال غير الماء هذه حالة مستثنى بالدليل كالتراب او حاله عارضه زي مسالهريق السيده عائشه رضي الله عنها هذا امر نادر لا يقعل منه او لا تحول الى حكم عام قول يا نصر النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لم يفعل فلماذا لم يلجا الى التراب من ان يهيل على بول الاعراب تراب خاصه والماء كان في بيئه العرب ماذا عزيز نادر والأولى المحافظه عليه فص وقد طلب ماذا جنوبا دلو دلوه مملوءه بالماء فلم يكتف ولم يتركه يجف خاصه والشمس المدينه شمس ماذا ها شمس شديده وهواء وهواء طيب ممكن أن يقف هذا البون بأثري فعلها نسأل الله أن يقرب إلينا شمسها وهوائها قول يا نصر ادله الفريق الأول أصرح ها أعود إليك حاضر قول ما اسمك أولا قول يا مصطفى فعلا اطلاق لفظ الطهارة في اللغة والشرع يعني الماء ولا يقوم غير الماء مقامه إلا بماذا إلا بدليل وبنص زيك لما قل لك تطهرت يعني اتسلت بالماء اش كده يا محمد. امم لا يستدعي شكا في ذنب الحيض هذا الحديث قول يا طيب أحسن أحسن مسائل النجاسات ينعدم فيها القياس اصلا بدليل انو في بعض تطهير النجاسات نص على الماء وفي بعضها الماء والتراب وفي بعضها الماء والقرص والحث وفي بعضها النضح وفي بعضها الغسل وفي بعضها سبع مرات وفي بعضها مره واحده بما دل على انها مسائل تعبديه لا ينفع فيها القياس نعود الى الفيصل ها والتعفير لا يكون إلا بالماء والإيه والتراب معا واضح وعفروا السامنا لان قوله اغسلوا هنا لا يعني بغير بغير الماء بل هو بالماء لان أصل الغسل في اللغة العربية يكون بالإيه يكون بالماء غير إن ما كان يقوم غير الماء ما إلا عند تعزر وجوده يا ناصر نعم يعني فعلا لو كان يجوز غير الماء في التطهير النجسات لصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو من روايه واحده تدل على التجويز ونحن عدم موجود روايه دعوهم الآن ننظر ما يقولون نسمع أقوال الفريق الآخر يلا نحن ولا انت إن كنت تقصد بقولك نحن فأنت نحن وإن كنت تقصد بقولك نحن يعني أنت والذين معك في المذهب فما اراهم ها؟ خلاص هو قال شوف احدهم قال انت تكلم عن نفسك فدعنا نحن الان على مذهبك قول يا الله احنا ما نزعنا في كون الماء افضل احنا بننازع في التجويز يعني أنا ما نزعك في إن الماء أفضل هذا متفق عليه أصلا ان الماء هو أفضل لكن إحنا بالنازع هل يجوز غيره ولا لا؟ ماش. لكن أردُ عليك بأن هذا ليس فيه دلالة. لان هذا عام وقد جاء بيان هذا العام متى تكون الأرض طهورا هذا في ثوب الايه في ثوب المراه تكون طهورا في ماذا في أنك تزجد ايه عليها لا تستنكف ان تزجد عليها والاصل في الماء في الارض الطهر يكون طهورا في ماذا في التيمم طهور يعني تربتها التراب نفسه طهور نعم طهور نعم فعلا صدقت طيب طيب لو سلمنا ان هذا يعطي الحكم بدليل ان قوله وتربتها فقوله وتربتها تخصيص يبقى عليه ذهب الدليل عليك بأن هذا في التراب تطهير احنا بالنازع في المائعات يا استاذ والتراب ليس مائعا ذهب الدليل او ما هو يقول لك لو سلمت لك بما فيه التراب طهور احنا بالنازع في المائعات احنا نعم ان التراب طهور انا قلت انه ليس طهورا بل طهور لكن انا بنازع في المائعات والتراب ليس, ليس مائعا ليس واحد واحد قول غير ماشي يبقى محمد يشكل علينا بقاعدة التيسير والتخفيف فإحنا لو قلنا بأن الطراب بان الماء فقط هذا ينافي قاعدة التيسير والتخفيف نقول لا يا محمد التيسير والتخفيف حاصل ان ربنا جعله بالماء الذي هو اكثر الأشياء وجودا في أرض الله ثلاثة أرباع الكرة الأرضية ماء 71% بالضبط. وتسعة وعشرين في خذها من عندك غرار ثانيا ان حاصل بان التطهير يكون مرة واحدة وليس سبع ولا خمس تيسير حاصل بان في الامم السابقة كنت بتقرض له السوب اذا وقعت عليه نجاس التيسير حاصل بانك اذا عدمت الماء فالقفاف يكون طهرا التطهير حاصل بأنك اذا عدمت الطهوره خلاص يرفع عنك الله حكمه وليس التيسير يكون تشريعا لما لما بعثتم ميسرين وابتعثتم معسرين خلي بالك من كلمه بعثتم يعني ليس التيسير يكون تشريعا يعني يجي واحد يقول بدل ما احنا عاملين خلاف ننزل بالركبتين ولا بالايدين نيسر على الناس فنقول ايه دورك لا ما هي هذي فتنه الاخوان المسلمين جد فين تيسير طب التيسير عند الاخوان ايه تشريع نعم ما خير بين امرين لاختار ايسرهما ما لم يكن إثما ما هو مشكله فقه بعضهم واخص بالذكر القرضاوي لانها مبنيه على قاعده الايه تيسير بس التيسير عنده غير ايه غير منضبط فلذلك دائما يخرج بالتيسير إلى ما ليس ايه لما ليس مشروعا باسم التيسير نعم في تيسير حاصل لكن ليس التسريع التيسير ان نشرع ماذا مطهرا للأمة غير ما ذكر في الدليل الشرعي من الماء غير قول يا ابو محمد جيلك انا جيلك اصبر انت بتتكلم في حالة ضروره هذه نتفق عليها الضرورة دي حالة استثناء احنا بتكلم في حالة التجويز يا ابا حمد زي الضرورة لو الجاتني إلى إخراج دكات الفطر مالا بمعنى انا جاي في المركب على مصر وحصل ان المركب إيه تعطلت في البحر والف... وال... ايه وال... وال... والهلال هيظهر ماذا أفعل لو انتظرت إلى نزول ما أستطيع أن أخرج زكاه الفطر صحيح طب ماذا أفعل عند إذن يمكن أن أخرجها ماذا مالك ليه للضرورة فما بالضرورة هذا احنا متفقين عليه وباب أفضلية الماء احنا متفقين عليه إنما النزاع الآن في مسألة جواز ماذا المائعات هذا غير هذه مسألة هل تعيين الماء ينفي غيره ولا تعيين الماء على وجه الكمال دي قاعده شرعية لم عين أقول يا فيصل افعل كذا هل هذا التعيين لفيصل ينفي أن يقوم غيره بعمله ولا هذا التعيين لا ينفي بمعنى لو قام غيره بالعمل هنا ينظر في ذات الأمر في أمر طلبه الشارع بقطع النظر عن الفاعل وفي أمر قلبه الشارع من الفاعل وطلب الفعل نفسه هنا لا شك إن تعيين الماء يعد ماذا تخصيصا له ويعد نفيا لصلاحية غيره ما الدليل على هذا إنه تكلف الماء مع عزة الماء وندرته في بيئة العرب إنه تكلف الماء مع إن الماء لهم في حاجة إيه؟ شديدة إن تكلف الماء مع وجود ماذا؟ مع وجود غيره يبقى تعيينه هنا يدل على عدم جواز غيره وهذا ما يفيده التعيين أصلا وهذا ما يفيده ليه؟ تعيين قول حسين أمسك أنا سلمت لك بهذا ما سلمت لك بها اذا عليه لا ترد عليه انت اولى به أحسن هذا الاصل بتاعك مصادم لاصل آخر إيه هو الأصل الآخر اللي بيقوله فيصل الأصل في مسائل النجاسات دي توقف ما دليل عند الأصل فيها التوقف لما جاءه بروس قال له النهي إنها ركس ودي مسألة مهمة جدا ان عند الاحناف يجوز ازاله إزالة النجاسة بماذا بأشياء من الأحجار ومن الأخشاب ومنه ومنه ومنه مسائل مشهوره فالشاهد ان الأصل في مساله تطهير النجاسات التوقف لان دي مساله تعبديه لا مساله تجزئه دي مساله اخرى خل بالك زي مساله اسمع يا حسين لو اخرج رجل زكاه المال زكاه الفطر مالا انا ما اتكلم في انها تجزئه فساد العمل وصلاح العمل انا ما اتكلم فيه انما اتكلم عن الجواز من الابتداء زي المراه لو جاءتني قالت انا اريد اتزوج وانا سيب وولي يمنع قل لها هذا زنا لكن لو جاءت اخرى وقالت يا شيخ انا تزوجت وولي لم يعلم بزواج ماذا اقول لها هذا زنا لا انا ما اتكلم في قضيه الاجزاء يا حسين لا الإجزاء وفارق الجواز عندها الليل. يا اخي زيك شوف الإمام أحمد عندما كان يسأل عن شيء لا يجوز في مذهبه كان يقول أخشى ألا يجزئه لم يكذب زي من أخرج الطعمة طعم عشرة مساكين أخرج مال الإمام أحمد لم يكذب بماذا ببطلان هذا ولم يلزمه بأن يطعم واعتبر هذا المال إجزاء له نعم ايه ها ايه ايه ايه ايه ايه اه مين ويا اه المائع ليس ماء بدليل لما اجي عندك تيجي عن انتيجي عندك البيت وجيب لي حقا ساعنا شربها أقول لك ايه بالله يبغيني شويه مي وما تغنيني عن الماء لكن هل هنا وصفة الماء موجودة ولا ما موجودة هذه هي المسألة لرب العالمين وصف الماء بق بقوله ماذا ماء طهورا لكن غير هل يكون طهورا أو يكون طاهرا هذه هي المسألة ما هو المشكلة يكون طهورا ولا يكون طاهرا ولو أن هذا التقسيم صح عندك فسأقول لك انها طاهرة وليست طهورا. عارف تشكل بان التقسيم ده كلام دع هذا الآن أليس النص يعد تقسيصا يا أبا سفيان لو قلت قم يا أبا سفيان الآن كل المجلس يقوم اطهارة هنا اطهارة اخرى يا بس اطهارة اللغوي ما كان ينبغي ان تقول هذا لا اسمع الفكرة استقرت في رأسك فتحركت على إيه؟ في خلبك فانطقت لسانك فالان اسمع تجرد من الفكرة الاول وناقش اه من التروك. اللي من التروك من اللي قال انها من التروك الذي جاء في الشرع بتعيين سبع حينا انت حنفي حنفي يا رجل جاء في الشرع بتعيين سبع حينا تعيين التراب تعيين القرص تعيين القرد بتعيين الدلك تعيين التراب بتعيين اجسامنا عن بتعيين الزنوب الدلو بتعيين النضح كل دا يكون من الطرق لا ما هو من الطرق انت سبت قاعده ولكن ثبت العرش ثم انقش لاحظة اكتب فائدك لانها مهمه والله ترك غضب طيب الزعل مرفوع في مجلسه و تركناه بالباب الطرق والتعيين طيب قول يا محمد لحظه واحد يجيبهم غلبك يا اخواني في نقطه مهمه جدا انا ما اتكلم في مساله مجال مساله نجسا ويجزئه يعني مثال لو جاء واحد طفله طفله تمام جاءت عزرة طفلي على ملابسه تمام فأزالها بماذا أخذ يكحتها بشيء هكذا شوف هو ما استعمل ماء خالص وكحتها حتى زاله حتى الرائحة كمان وضع عليها طيب، وما بقي لها إلا أثر اللون الذي لا أزدق عليه هو عزرة هل نقول ان الثوب طاهر يصلي فيه ولا ما نقول <تصفيق> ليست هذه هي مسألة النزاع يا إخواني ليست هذه مسألة النزاع يجزئه ولا لا يجزئه زي ما ضربت لك مثالا رجل أخرج زكاه الفطر مالا وجيه قال أنا أخرجتها مالا هنا يكون جوابي له أرجو أن أن تجزئك لكن اتكلم عن الجواز ابتداء لو جاري قالنا اخرج لكاتب البطر مالا اقول لا يجوز ولا تجزئك طب اثبت انهم استعملوا غيره عشان يسلم لك بانه الغالب كما أقول الغالب على الإخوة أنهم يلبسون البياض هتقول لي جبت منين هذا الغالب أقول لك هو أنا ما ألبس البياض أقول أنت ما تلبس البياض عشان نصرفه إلى معنى غالب كما قلت لابد أن تأتي لي برواية ولو ضعيفة انهم استعملوا غير الماء في إدالة من جسد. زي ما حد مثالنا طريق لما قلت ان يوسف اختار طريقة خلب لك من هذا المثال. طريقة ماذا ترك القمح في السنبلة وهذه أفضل طريقة لحفظ القمح فاعترض علي معترض قال كلامك طيب ولكن أنا أسألك هل كان عند يوسف طريقة أخرى يحفظ بها القمح عشان يختار هذه الطريقة يعني عايز يقول إن اختياره لهذه الطريقة بمقتضل إيه مقتضل فهو ما استعملها لفقه يعني ولا لعلم انما استعملها لانها الطريقه له قلت له لا لو كانت هذه الطريقه المستعمله فقط عندهم لما نص عليها ايه نصا لان النص اختيار وثانيا الفراعنه الذين كانوا يحمدون اجساد البني ادمين لا يستبعد ان تكون عندهم طرق اخرى له خاصه ومدنيه الفراعنه كما أخبر الله وفرعون ذي الا جل اوتاه مدنيه ضخمه وفي إلى اليوم ما يعجز البشر عن إيه عن إيجاد تفسيرات له منها تعرف إن الشمس في مدنية الفراعن بتتعامد على وجه رمسيط مرتين في السنة ومش أي مرتين مرة يوم عيد ميلاده والمرة الثانية يوم عيد إيه عيد جلوسي على العرش شوف وصل لغاية فين المدنية الله رب العالمين قال عن المدنية السابقة قال أتبنون من بكل ريع آية تعبثون وتتخذون إيه لعلكم كلمة مصانع فيها معنى إيه لذلك أنا أعتقد ان عشان أدي لك فكرة المدنية الموجودة الآن ما هيش قمة المدنية في العالم وعندي أن مدنية عاد وامثالها أكبر من مدنية أمريكا ورب رب العالمين قال فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض وعمروها أكثر مما عمروه يبقى إذن يوسف كان عنده طرق أخرى لكن استعمل هذه الطريقة جبت الطرق الأخرى منين من الاستدلال عنه الفراعنة كان عندهم ماذا مدنية ضخمة لا يستبعد في المدنية الضخمة وجود إيه؟ طرق متعددة أنهم كان عندهم طرق في حفظ البنادمين أنفسهم أفلا تكون عندهم طرق في حفظ من؟ حفظ القمح نص يوسف عليها فزروه في سنبله خاصه نحن عندنا في الماء احاديث فيها اوامر صبوا عليه اهرقوا عليه او هريقوا عليه فيها اوامر وهذه الاوامر تعد ماذا تعد نصا على وجوب الماء دون غيره لكن مساله ان من ازال النجاسه بغير الماء زي مساله طفل بال على ثوبه وانت متعجل في النزول أم جاي البخاخ ورشيت وبالمكويه وكويت ونزلت بيه حاجه لا باس لا باس بارك الله فيك شوف غنى اغمى غير البتاع دي واخد بالك انا اعتبر ان هذا الثوب طاهره ولا لا دي مساله لكن ما اتكلمش عن الاجزاء انا بتكلم عن الجواز شوف انا انا غلطانه قلت لكم ابنتين اختيار ابنتين ها صحيح تعدد الوقائع فعلا قول لا محمد يقول أصل كل ماء هو الماء يبقى أنت كده تسوي بين الماء وغيره في الحكم تمام وهذه التسوية تأباها تأباها نصوص الشريعة والتفريق بينهم ماله عليه ماشي بس هذا الشيء الذي خالطه لم يلغي فيه مسمى الماء ولم يشركه في المسمى صحيح طب ما الشاي أصله ايه تسعين في المية منه لكن لما اختلط بغيره غلب غيره عليه فسلبه مسماه فخرج من مسمى الماء ده في الفريق الأول نصوص عامه ماشي فكان بإمكانه أن يجيب تراب من خارج المسألة لا احتجاج, احتجاج ما هو قول طيب يا طلبة العلم <تصفيق> عشان المغرب ونحن نريد أن ننه المسألة وشكرا لهذه النقاشية الرائعة وأسأل الله أن يديم علينا هذه السنة الطيبة في مجالسنا ولكن اسمع طلبة العلم بعد هذه النقاشية طبعا أعلق على هذه النقاشية بتعليقات تعليق الأول لا تتهيأ مخالفه شيخ سام تيميه صحيح فليس هو معصوما ولا هو مقلدا أصلا وليس مقلدا كذلك واضح لأننا نعلم أن بعضكم تشبث بهذا القول ليه عند قول شيخ الايه شيخ الاسلام وهذه مساله من ذلك يذكرون في مناقب شيخ شيخ بن عثيمين انه خالف ماذا شيخ الاسلام في مسائل كثيره جدا وذكروا سرد بالمسائل التي خالف فيها من شيخ بن عثيمين شيخ الاسلام ثاني لا شك النقاشيه رائعة طبعا وفيها نوع من النقاش يعني مثلا الكلمة اللي قال اخوكم في مسألة الاصل في النجسات الطرق هذا تقعيد جيد قوي لان هذا التقعيد هيهدم أدلة الفريق الأول من اصله وان اللي ورد ده ليس من باب التنصيص ولا التعيين ولا الالزام ولا الايجاب او الذي قال إن ان النص على الماء ابو حمد والتعيين هل يعد امتناعا لغير تعيين الماء هل يعد نفيا لإيه لغيره أو عدم دول غيره دي هذا كلام أيضا جيد اللي قالوا واحتجوا عليه بمسألة الإقزاء كمحمد وحسين هذا كلام طيب لأنه فعلا دائع يعتبر حجة قوية إذا كان يقزئ انتهاءا فكيف لا يجوز ابتداءا وده كلام جيد كما لو إني إنسان غسل مثلا ثوبه وقاعدتنا نجاسة بمائع هل نعده تطاهرة وتجوز له صلاة برسل هذا السوب وكذا وكذا وكذا أنا ما أنازم في هذا واضح نعم طيب هذا إشكال قوي بن ابن مسعود لماذا جاء بالروسة من الابتداء إلا إذا استقر عندها أن النجاسة يجوز ماذا يجوز إزالتها بكل شيء واضح فلذا جاء بالروسة ابن مسعود والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه مجيئه بزات, ال... بزات الروسة إنما انكر عليه كونها ماذا نجس واضح كانه لو جاء بخشب لاستنجبه لو جاء بخرقه لاستنجبه واضح بما دل على مشروعيه قطع النجاسه بغير ماذا بغير الماء أوه. استعمال مائع أولى من القفاف هذا قياس رائع على القفاف استعمال مائع أولى من القفاف واضح وحديث ابن مسعود في الروس طيب يبقى أنتم أشكلتم الآن واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة طيب إن شاء الله تعالى كده يظهر فيما يظهر نحن لن ننتهي اليوم من حديث أمس وأنا كنت أرجو أن ننتهي اليوم عشان أعطيكم راحة يعني تستطيعون فيها المراجعة والمدارسة والمذاكرة جيدا بقى خمس دقائق طيب تستطيعون فيها المذاكرة جيدا ولذلك سأنظر في الأمر بحيث إما أن ننهي الحديث اليوم او أن نجعل جزءا من الوقت باقي نكمل في الحديث دعونا تحت النقاش باقي حوالي أربع دقائق الان عن الافطار فتحلقوا باذن الله وان شاء الله تعالى توزع عليكم اخوانكم الافطار باذن الله تبارك قبل رمضان ونتوقف عند حديث ماذا الفطره باذن الله تبارك وتعالى خيرا طيب نقول بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قلت والراجح الاول والراجح الاول قلت يعني بالمرجحات الاتيه ينعدم النص على غير الماء في تطهير هو الموصوف في كتاب ربنا بكونه طهورا على امتناع غير الماء لان التراب جاء بالنص تاسعا انا برضو مصمم سادسا وقياس وقياس سائر المائعات على الماء فيه نظر للمفارقه بينهما وليست العله وليست العلة في التطهير كونه مائعا أو مزيلا لأنهم قالوا إن غير الماء يقوم مقام له لأن العلة كونه مائعا مزيلا هل هذه العلة؟ قلت وإنما العلة كونه طهورا والماء والماء وحده هو الموصوف في لغة الشارع بأنه طهور طبعا لانه لما أزل بالتراب بأخرج منين من قاعدة العموم وهي ماذا الغسل بالماء التطهير بالماء يبقى هذا تأكيد على ذات الماء ما هو الاستثناء تأكيد على القعدة يا رجل مش الغاء للقعد فهم القضية دي الاستثناء تأكيد على ديه على القعدة لما قل ما تخدوش من جيبي يا أولادي إلا جنيه كل يوم يبدأ تأكيد على إيه جنيه؟ على أن لا يأخذوا بدليل استثنيت أنا استثنتي القنيه فقط فالاستثناء تأكيد فلما استثنى التراب وجعله مطاهرا دل ذلك على ان إيه صحيح قلت كم سابعا عشان فيصل ما سابعا واما كون المعتبر هو زوال عين النجاسه فمسلم فمسلم به ابتداء واما انتهاء فان الماء هو المتعين شرعا لازاله هذه النجاسه محمد رد على نفسه قال ولم يفتك لم يكتفي عمرو بن العاص بالتيمم فغسل مغابنه بالماء يعني لم يلج إلى استعمال الطراب إلا لما انعدمت إليه الماء كوسيلة وأخذ في استعمال الماء إلى أبعده وإلى آخر ما يكون وهذا التأكيد على إن التطاهر لا يكون إلا بالماء إلا بالماء. طيب لكن هنا في وجه مشترك بين المسألتين هل إزالة النجاسة كإزالة الحدث مشتركان ما مشتركان سلمت بهذا طيب الأصل في إزالة النجاسة الماء والأصل في طهارة الحدث الماء هنا لم يلجا إلى التراب في إزالة الحدث إلا لما انعدم الماء كوسيل الحجر منصوص عليه ده تأكيد طيب الحجر منصوص عليه لكن المائعات مش منصوص عليه ماشي بس هذا لا يمنع اشتراكهما لان العبرة هنا مش بماذا العبرة بما يرفع الوصف ويزيل النجاسه ايه هو الماء قلت كم سامنا والقول بان الاصل في ازاله النجاسات هو هي الطرق فلا بدليل أن الشرع عين في إزالة النجاسات الماء وعين اعدادا كسبع وعين النطح والغسل وعين معه التثريب والحك والحد، بما دل على أن الأصل فيها التعبد تاسعا فإن قيل بأن أصل كل شيء مائع هو الماء فلا عبرة بهذا أنما الانتهاء هو مفارقه الماء لغيره والمفارقه في الوصف مفارقه في الحكم عاشرا فإن قيل بان الجفاف طهر فاستعمال الماء اولى من الجفاف استعمال الماء اعلى من الجفاف فهذا قياس في مورد النص، وهو فاسد الاعتبار والجفاف وإن كان طهرا لكن القاعدة يا أخونا مش قاعدة لازمة أبداً. ما من مسائل حديثنا هذا؟ ان قاعدة الجفاف طهر دي مسألة مش مش لازمة أبداً. دي مسألة على مورد. واضح. كما يجاب عنها وهذا الحادي عشر بأن الأصلة هو التطهير بالماء والجفاف لا يكون طهرا إلا بشروط الثاني عشر أما إذنه بغير الماء كالحجاره فانما اذن بالحجاره جاء نصا بدليل انه عين ثلاثه وفي وجوب وفي وجوب التسليس ووجوب التسليص قول قوي بما يقوي ان الاستثناء لا يكون الا بماذا الا بنص الرابع عشر الثالث واما مجيء بن مسعود رضي الله عنه بالروس فلا يهدم الاصل وهو ان الاصل في النجاسات تطهير النجاسات، أصف تطهير النجسات تعبد لأن مجيء بن مسعود بن روسه إنما كان اجتهادا منه بما قاسها على الحجر خاصة وقد اجتهد أو التمس الثالث فلم يجب وأن النبي صلى الله عليه وسلم هدم له اجتهاده بأنها نجسة أو ركس لا لأن إن إن لأنها ناجسة أصلاً نعم ارفع صوتك هذا هذا السدراك رائع هل يلزم اشتراء النية في مسألة إزالة النجاسة أو لا يلزم على أساس ان قلنا الأصل فيها التعبد صحيح وهذه مسألة فيها خلاف شائع بين اهل العلم شهير ولعلنا تناولناها في الحديث الماضي واضح شوف القاعدة وإن كانت تصح من وجه فقد تشذ ولا تصح من وجه آخر فإن قلنا الأصل فيه التعبد وفي بالك فهذا على معنى وإن قلنا لا تلزم فيه النية هذا على معنى كما في أي قاعدة شرعية بتجد القاعدة تصح من وجه ولا تصح من وجه آخر لكن كلامك جيد جدا ويظهر ان انت لك طلب يعني في العلم قديم لان كلامك في شيء من الأصول والله يوفق واضح طيب احنا قلنا ان اشكاء جاب انه هو هدم اجتهاد عبد الله بن مسعود بان قال له هذه هذه ركس واضح قد يقول قائل ولماذا لم ينبه عليه من الابتداء ان المسألة تعبديه وانه يلزم فيها ماذا يلزم فيها النص وانه ان لا ما هو هدم اجتهاده وليس من شرط ان ينبه على كل شيء كما في الحديث المراه التي كانت في يديها ماذا مسكتان غليظتان من ذهب هو نبه على الأمر الاعلى اللي هو ايه وجوب الزكاه ولم ينبه على الأمر الا على أمور أخرى والله يا المزكرات المذكرات في الطريق فمعلش بالله انتظرونا شوية حتى تاتي المذكرات والامانه وصلت لام عمر يعني فانتظرونا يا ابو مالك في الطريق اليكم خاصة هو قام بالتصوير في مكان بعيد شويه يعني جهه ما يدار رمسيس وهو يعني ان شاء الله على وصول لان اتصلت عليه عند المغرب بالضبط السابعه والنصف يعني هو ان شاء الله تعالى يكون على وصول بإذنين. فلماذا لم ينكر هو لا ينكر انما هدم له اجتهاده وبما قال انها رخص انتهى واضح كما لم ينبه المراه على المسكتين وما فيهما من مخالفات شرعيه من هذه المخالفات الناس تكسرت من الذهب وهذا في كراها وفي الحديث أهلك النساء الأحمران يعني هو ماذا لبس الذهب بكسر وفي أيضا ناهي عن المحلق من الزهب فالشاهد من الكلام يا طلبة العلم هو إن النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يهدم له اجتهاده من الأول وقال له لا تجوز غير الحجارة لنهدمه من الانتهاء إنها ماذا نجت فانتهى فهذا ما اجتهاده من الانتهاء رضي الله أو عليه الصلاة والسلام بأنها ماذا؟ بأنها نجس طيب قول يا محمد قوله إنها ركس هل هذا سبب ردها؟ وفقط لأن وجه على الحجاره وجه قوي وهو ده اللي جعل ابن مسعود يلتمسها ويطلبها نعم نعم نعم, نعم. صحيح قلت ويجاب بان النبي صلى الله عليه وسلم رد اشياء اخرى في تطهير النجاسات كالعظام كالعظام مع كونها ليست نجسة وهذا فيه تأكيد على الأصل إن أن الأصل في مسائل تطهير النجسات التعبد قلت ويكفي لترجيح هذا القول ما فيه من الاحتياط كما أنه لا يخفى ما في استعمال غيره من المائعات من ضياع المال وأن في تعيين الماء من الخروج من الخلاف وان غيره من الماء لا يكون مثله في التطهير فلا تعدم منه مفسده ودي مسائل يعني تامل الكلمات الاخيره قلنا اولا الاستعمال الماء خروج منين من, من الخلاء لأن ثانيا مساله تطهير النجاسات بغيره من المائعات هذه المسألة فيها من إهدار الماء المال مما لا شك خاصة وهذه المائعات لو استعملها الإنسان لا يسلم منها ماذا مفسدة ولا ضرر وأنها لا تقوم مقام الماء بماذا بصفته التي قال فيها الشارع وانزلنا من السماء ماء طهورا طيب سأكتفي بهذا القدر علي اليوم شوي سأكتفي بهذا القدر لأنه طبعا يظهر أننا لا نستطيع أن ندخل في مسألة أخرى وتكون هذه أول مسألة معنا تحت هذا الحديث وتبقى لنا حصتين في هذا الحديث حصة نستكمل فيها المسائل الفقهية ولعلنا نشرع فيها في ذكر المسائل للعام خاصة نحن هذا الحديث سنعقد له مع بعده فصلين اثنين أما الفصل الأول فجملة من أحكام المساجد كما حصل في دراستنا لحديث ماذا ولوغ الكلب ذكرنا هناك جملة من أحكام ماذا؟ الكلاب هنا ناخذ جملة من أحكام ماذا؟ المساجد خاصة أن في مسائل مصارة اليوم مثل مثلا مسألة هل يجوز ان الإنسان يسأل عن لقطته في المسجد؟ طبعا الاحاديث التي جاءت جاءت بالنهي عن ماذا؟ نشل الضال منها مسألة أخرى هل يجوز الاستقداء والسؤال في المسجد؟ لأن بعض أهل العلم منعه مسألة ثالثه زي مسألة الشعر في المسجد هل يجوز ونحن نرى احيانا أمسيات شعرية يقيمها اقوام في المساجد وده بيحصل اليوم أمسيات شعرية وهل طبعا المنظومات اللي احنا نقرأها تدخل في باب في هذا الباب ولا لا فالمهم يعني فهذا الفصل نحتاجه فيه وقتا ونعقد فصلا في مسألة تزاحم المفاسد قاعده تزاحم ايه لان اللي حصل من الاعرابي مفسده صحيح وتركه مفسده فحصل تزاحم مفسدتين اللي هو تنجيس المسجد وقطع ايه بوله الاعرابي فعشان ما نخالف سنتنا عند دراسه الاحاديث فنجعل الحصتين الباقيتين يومي الاربعاء والايه والخميس نبدا ان شاء الله تعالى الحصه الساعه السادسة والايه والنصف وتنتهي مع إقامة العشاء وتكون من هنا إلى يوم الثلاثاء المقبل يعني راحة بالنسبة لكم من أجل المذاكرة ومن أجل الامتحان بإذن الله وقد اعد كل شيء بالنسبة للامتحان يعني بالنسبة للامتحان المذاكرة تصل يوم والإجازة أيضا عدة والجوائز كانت تكون أيضا عدة وطبعا هناك جائزه للامتحان وهناك جائزه للايه للابحاث وهناك جائزه للتمايز وهناك جوائز خاصه سيعلن عنها في حينها باذن الله تبارك وتعالى فهناك خير كثير ان شاء الله تعالى في يوم الخميس ليس غدا انما الخميس الذي بعده العلامة الألبانية رحمه الله تعالى وتهمت التساهل